بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمد الله جل وعلا على هذه الفرص الغالية التي ينبغي الحرص عليها والإكثار منها وهي التزاور في الله عز وجل ومن أجله والجلوس في بيوت الله للمذاكرة فيما يعود على الإنسان بالنفع العاجل والآجل وهذا الوقت بالذات إنسان يكون فيه مهيأ مهيأ للخير قابل له محب له معرض عن الشر مبغض له لأن الله جل وعلا جعل هذه الأسباب جعل لهذه الأمور أسباب وما ذلك إلا لأنه إذا دخل هذا الشهر هذا الموسم العظيم سيد الشهور. على مر الدهور إذا دخل رمضان صفدت مردة الشياطين وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أكبل ويا باغي, ويا باغي الشر الأكثر هي هذا الشهر نفحات لله جل وعلا يتجلى لعباده ولا سيما في الثلث الأخير من الليل وهذا ليس خاصا برمضان لكنه في رمضان له شأن آخر عندما يكون الإنسان يزاول عباده قد يكون في قراءة للقرآن قد يكون مصليا قد يكون داعيا في ذلك الوقت حين تنزل الرب جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر والنزول نؤمن به كما ثبت في السن ولا يجوز لنا السؤال عنه كيف ينزل لأن عقولنا القاصرة لا تدرك معاني الصفات العظيمة لله جل وعلا فالإيمان بالنصوص الصفات الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة يزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر لو تفكرنا أحبة في الله الله جل وعلا بجلاله وعظمته وكبريائه وعزته ينزل إلى السماء الدنيا رحمه بعباده المؤمنين والمؤمنات ويدعوهم ويقبل عليهم برحمته ومغفرته والعباد معرضون كلٌ فيما شغل به من هذه المشاغل التافهة مهما كانت كل مشاغل الدنيا ما لم يكن علما ما لم يكن اشتغالا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو تافه لما جاء في الحديث الدنيا ملعونة أي بعيدة عن الله جل وعلا ملعون ما فيها إلا كتاب الله وعالم أو متعلم فالاشتغال في هذه هذه الساعة أو الساعات في ثلث الأخير من الليل في هذه الأيام في هذه العشر التي يرجى فيها الظفر بليلة الكدر من الأمور التي لا يحرص عليها إلا العقلاء أما الذين لا يبالون بأوقات العبادات ولا يقدرون لها قدرها فإنها تمر بهم وهم ساهون لهون بل قد أطبق عليهم الهوى وأشغلتهم الملذات الفانية وحال بينهم وبين ذلك حب العاجلة والزهد في الآجلة وما هي إلا أيام وليالي وينقضي هذا الموسم العظيم قبل أمس والناس في فرح واستبشار باستقباله يهنئ بعضهم بعضاً وهذه سنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده يهنِّع بعضهم بعضاً بقدوم شهر رمضان ومرت الأيام سريعة كأنها على عجل فمضى ثلثاه ولم يبق إلا أقل من الثلث والعاقل هو الذي يستدرك ما فات من عمره ويرجع إلى ربه ويصحح ما بينه وبين ربه بالتوبة الصادقة وبالإنابة الخالصة ويجتهد بقدر الاستطاعة المهم أن يرى الله منه إقبالاً، أن يري الله منه إقبالاً عليه، وطلب لما عنده من الفضل هذه الليالي المباركة التي تعتبر غرة ليالي الدهر، لمال هذا الشهر من الفضل ولمال هذا العشر. الذات من الفضل لأنه يجتمع فيها الصيام والتراويح والقيام وليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وجاء الحث على تحريها في الأوتار تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر والأوتار تكون باعتبار الماضي وتكون باعتبار البادي، فتكون العشر كلها أوتار فباعتبار ما يمضي من الليالي ليلة 21 تمضي وليلة ثلاثٍ وعشرين تمضي وليلة خمسٍ وعشرين تمضي وليلة سبعٍ وعشرين تمضي وليلة تسعٍ وعشرين هذه أوتار وباعتبار ما يبقى لأنه قد ثبت في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعةٍ تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى في ثالثة تبقى ولو جئنا إلى هذه الليالي لوجدنا وجدنا أنها أشفاع بالنسبة لما يبقى فليلة التسعة وعشرين هي اثنتين وعشرين ليلة التسعة تاسعة تبقى يعني التسعة ليالي باقي من العشر هي ليلة إثنتين وعشرين وليلة سابعة تبقى هي ليلة أربعة وعشرين وخامسة تبقى هي ستة وعشرين وثالثة تبقى هي أربعة وعشرين وهكذا فكل العشر الأواخر أو باعتبار ما ينضي وباعتبار ما يبقى فمن فاته الطلب في إحدى وعشرين فليطلبها في ليلى الـ 21 فهي تاسعة تبقى ومن فاته الطلب في ليلة 23 فليطلبها في ليلة 24 فهي سابعة تبكر ومن شغل في ليلة 25 فليطلبها في 26 فهي خامسة تبكر ومن فاته الطلب في ليلة 27 فليطلبها في 28 فهي تاسعة تبقى وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الليالي المباركة والحرص ميسور الله جل وعلا ما يطلب منا الإنقطاع عن دنيانا وإن كان في هذه العشر ينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان من سنته إذا دخلت هذه العشر جدا وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله جدا يعني في العمل يضاعف العمل وكان جبريل عليه السلام يدارس القرآن في رمضان ويدارسه فيه في كل ليلة في العشر الأواخر ومعنى شد المئزر أي يعتزل النساء ينقطع عن النساء ليتفرغ للعبادة وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام في سائر الأيام والليالي الاعتدال التعامل في العبادة إلا في هذه العشر فإنه يعتكف. والاعتكاف هو المسجد لعبادة الله وينبغى أن يكون المسجد جامع حتى لا يخرج المعتكف من معتكفه من أجل الجمع ولا يحصل الاعتكاف إلا في مسجد لا يحصل في المجلس ولا يحصل في البيت ولا يحصل في أي مكان آخر فالاعتكاف مخصص في المساجد الصغيرة والكبيرة فمن كان اعتكافه دون الأسبوع أو العشر الأيام فلا مانع عن يعتكف إذا لم تمر به جمعة يعتكف في أقرب مسجد إليه ويحصل الاعتكاف بيوم وليل يعني بأربع وعشرين ساعة وينبغي أن يدخل الإنسان معتكفه بعد صلاة الفجر ويبقى حتى نهاية الوقت الذي قدره، ولا يجوز الخروج من المعتكف إلا لما لا بد منه، كقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال من الحدث الأكبر والأكل أو الشرب إذا لم يعطى أكله وشربه في المسجد، ولا يخرج إلا إذا اشترى، كعيادة المريض. إذا اشترط عيادة المريض له ذلك وهذا يحصل بالنية فينوي الاعتكاف إلا كذا وكذا والله جل وعلا يعلم ذلك ما الحاصل أن هذه الأيام أيام العشر كلها عظيمة وكلها فضائلة النهار صيام. والليل تراوية وتلاوة وقيام ودعاء وتضرع إلى أن يطلع الفجر والعاقل هو الذي يحرص على رأس المال والربح والمفلس هو الذي يضيع رأس المال تجد بعض الناس حتى في هذه الأيام تنظر إليهم لإشفاق عندما ترى إعراضهم حتى الصلاة لا يتواجدون في المساجد لو بحثت عنهم في الظهر والعصر والفجر وربما لا تراهم إلا يسيرا في المغرب وبعض الوقت في العشاء وأما بقية الأوقات فلا يزالون على برامجهم المميتة القاتلة من الغفلة والإعراب والتهاون والكسل والتواني والجهد في العبادات أما العاقل هو الذي ينتهز الفرص ويحرص عليها ولسان حاله يقول لعله آخر رمضان أشهد وهذا حاصل حاصل في حياة البشر على مستوياتهم المختلفة الشباب والشيب الأصحاء والمرضى الأغنياء والفقراء السعداء والبؤساء يتخرمهم ريب المنون لا يفرق بين شخص وآخر فلعل الدور يأتي عليك أخ المسلم أو عليا في العام القادم لا ندرك هذا الشهر، فلنحرص على أن نجعل فيه أعمالا نفرح بها يوم القيامة هذه الأيام والليالي يالي خزائن نودع فيها ما ينفعنا من الأعمال الصالحة وأعظم الأعمال وأجلها. الفرائض التي افترضها الله علينا الصلوات الخمس بعد تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة الصلوات الخمس بأركانها وشروطها وواجباتها في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وهذا ثناء من الله جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بعيدا عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون ومن تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وفي الحديث الكسسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما مفترضه عليه. فالتكرُّب إلى الله بالفرائض، الصلوات الخمس بزكاة المال والبدن والعلم والأعضاء والحواس بصوم رمضان إيمانًا احتسابًا إيمانًا بفرضيّته واحتسابًا للأجل على صيام وقيام لياليين اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطمعًا في الثواب المترتب على هذه العبادة وهي قيام رمضان ويحصل قيام رمضان سواء كان في التراويح أو في القيام بملازمة الإمام إلزام الإمام صلّى مع الإمام طول أو قصّر لتكتب لك يكتب لك قيام ليلة لأنه قد جاء في الحديث من لزم الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة وهذا سواء كان في التراويح أو في الكيام ثم إن كان عندك نشاط ورغبة في الازدياد من الخير فالقرآن فيما بقي من الليل الدعاء آخر الليل الدعاء لا يرد في الثلث الأخير ولا سيما مع حضور الكلب هذا الوقت يكون الإنسان صاف الذهن خال الذهن من المشاقش قريب إلى الخشوع قريب إلى الصدر في التذرّع والدعاء والسؤال والطلب والله حي وكرم يستحي إذا رفع إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرًا خائبتين لهذا يقول أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما إني لا أحمل هم إجابة الدعاء وإنما أحمل هم الدعاء فالإجابة من الله جل وعلا وهو الكريم المنان إذا كان الإنسان بعيد عن الحرام مطعمه ومشربه وملبسه ومدخله ومخرجه حلال فليعلم علم الياكين أن الله جل وعلا يستحي أن يرد دعاء دعاءه، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عن الرجل يطول السفر مسافر والسفر من مظان إجابة الدعاء، يعني المسافر والصائم والمظلوم ودعوة الوالد لولده هذه وسائل وأسباب تكون إجابة الدعوة فيها يعني متحقق إلا شخص أتى بالموانع الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب ولما سأل سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى أكون مجاب الدعم قال يا سعد أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة علينا أن نحرس على هذه الأمور وأن ننظر في مصادر الأرزاق من أين هي نحذر ظلم الناس وأكل أموال الناس بالباطل نحذر حقوق الآخرين بأي وجه من الوجوه إلا عن طيب نفسه ولو أن يبقى الإنسان جائحة أو يجد أدنى الكفاية خير له من أن يتكثر بأموال الناس ويظلم نفسه ويحمل نفسه فالحقوق حقوق العباد لا تترك الإنسان لا بد أن يحذر من جميع الجوانب ويطمع في رحمة الله جل وعلا بأسبابها، فعلينا أن نستغل هذه الفرص الغالية والأوقات الثمينة التي تمر مرور الكرام وتذهب بسرعة، تذهب بما فيها، فكم الرجال أودعوها أعمالا عظيمة؟ تنافسوا فيها بأعمال البر والقرب وكم من رجال خرجت شاهدة عليهم بالخزي والعار بالموبقات بالعظائم فمن كان في رمضان لا يتورع من الظلم لا يتورع من ترك الصلاة، لا يتورع من شرب المسكرات والمخدرات، لا يتورع من ظلم الآخرين متى يتوب، ومتى يصحح، ومتى يرجع إلى الله عز وجل؟ الحاصل لنحمد الله أحبة في الله، لنحمد الله. على ما هيئ لنا من هذه الأسباب المتيسرة على تقصير منا وعلى تفريط وعلى غفلة وعلى وسواس ولكن بعض الخير خير من من لا شيء ويطلب الإنسان الكمال من الله جل وعلا سدد وقارب وأبشر قد جاء في الحديث القدسي قول الله جل وعلا من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا فلنحمد الله والنهرس على طاعة الله وعلى تعاهد أنفسنا بالتوبة الصادقة في كل وقت محيط وبعد كل عمل ولهذا شرع للإنسان أنه إذا أتى بطاعة أن يأتي بالإستغفار بعدها لما حصل فيها من التقصير والخلط وهكذا شرع بعد العبادات العظيمة كالحج وصيام رمضان شرع لنا صلاة العيد وصلاة العيد يكون فيها من التعرض لنفحات الله في هذه الأوقات يتجلّى الرب في هذه الأوقات ويباهي بعباده المؤمنين الملائكة ويعطيهم المنح والجوائز في أيام أعيادهم لنعلم أحبة في الله أن من تمام قبول الصيام والإحسان فيه إخراج زكاة الفطر التي هي مفروضة لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير أو من أقد الشعير كانوا لا يجدون ما يملؤون به بطونهم وهو اليوم أعلاف للدوار على الفرق الشاسع بيننا وبينه على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد يجب على من وجد يعني ويقوت يومه وليلته فاضلاً عن الزكاة فيخرجها من الطعام ويخرجها بنفسه ويخرجها في بلده وقد حدث في هذه الأوقات أن ترى الإعلان عن زكاة الفطر أن هناك جهة من الجهات تستقبل زكاة فطرك نقودا، وهذا إماتة لهذه الشعيرة قضاء عليها والحكمة من إخراجها طعاما هو إحياؤه تجد الناس في الشوارع يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة في حركة في عبادة في إحياء شعيرة يوزعون زكاة الفطر صغار وكبار هذه هي السنة وأما إخباءها لا أحد يراها ولا أحد يدري عنها فهذا خلاف السنة والأكثر من ذلك بعداً عن السنة إخراجها إلى بلد آخر تروح تودعها في جمعية من الجمعيات هذه الجمعية تتولى هذه الأموال وتخرجها إلى جهات أخرى الله أعلم بما صار. وعلى الإنسان أن يتولى عبادة نفسه بنفسه زكاة الفطر كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة الجماع إطعام العاجز عن الصوم هذه تخرجها بنفسه تشرف عليها لأنها عبادة إلا إذا أنست من شخص ولم تجد في المكان الذي أنت فيه من تعطيه لأنها ترد أسئلة يقولون عندنا كفارة يمين عندنا كفارات عندنا نذور وما نجد عندنا مسلمين حتى نعطيه ماذا نفعل في هذه الحالة إذا كان هناك جهات قريبة فيها مسلمون فهم أولى بكفارات المسلمين ونذورهم وصدقاتهم أولى من الكفار الحاصل هذه العبادة عبادة الصوم عبادة القيام عبادة الدعاء عبادة قراءة القرآن عبادة تفطير الصائم عبادة بر الوالدين وحسن الجوار وصدق الحديث وحفظ اللسان حفظ البصر حفظ الجوارح عبادة زكاة الفطر توديع رمضان بأعمال صالحة ولسان حال المؤمن يقول نعم الزائر ونعم الرفيق ونعم العشير الذي سيرحل عنه هذا لسان حال المؤمن الذي يحب رمضان ويتمنى أن يكون العمر كله رمضان وأما الذي يستفقله ويراه حملاً ثكيلة ويتمنى خروجه بسرعة ليرجع إلى إعلان ما هو عليه من الأذى ومن الغفل والإعراض هذا حاله في رمضان لا يفرق عن حاله في شعبان وفي شوال نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر وأن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات أن يعتقهم من النار وأن يرحم جميع موت المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وماتوا على ذلك وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه يرضاء وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق في جميع ديار الإسلام وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم وأن يوفق علماء المسلمين للقول بالحق وللدعوة إليه والحكم به والصبر على الأذفين وأن يوفق رجال الأمن في كل بقعة وكل شبر من أراضي المسلمين لحماية مقدساتهم وحماية عقائدهم وحماية أعراضهم وأموالهم ودمائهم نسأل الله جل وعلا أن يوفق رجال الأمر وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يسدد رميهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يحمي بهم ثغور الإسلام والمسلمين وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولا تأمرنا وعلمائنا وعقيدتنا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم كما نسأله جل وعلا أن يتقبل الشهداء عنده من الشهداء الذين ماتوا دفاعا عن أوطانهم وعقائدهم ومقدساتهم وأعراضهم ودماء آبائهم وأمهاتهم نسأل الله جل وعلا أن يكتبهم عنده من الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه